قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اللهم رحمه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع الباب الثامن عشر من أبواب كتابنا فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في أن ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. المصنف في الباب السادس عشر تكلم عن مسألة اتخاذ الشفعاء من دون الله. وهذا مظهر من مظاهر الشرك. الذي فعله الناس قديما وحديثا أن يتخذوا الشفعاء والأولياء من دون الله ولا شك أن هؤلاء الذين يتخذونهم شفعاء أو أولياء في الأصل قد يكونوا من الصالحين وهذا مما يلبس على الناس أن يكونوا ناس صالحين طائعين لله أو دعاء أو علماء فيتعلق الناس بهم بعد موتهم فيتخذونهم شفعاء ووسطاء من دون الله عزوجل. فنصنف في الباب السادس عشر تكلم عن نفي الشفاع إلا أن تكون بإذن من الله سبحانه وتعالى. ثم جاء في الباب الذي بعده تكلم على أن كما أنه لا تكون الشفاع إلا بإذن من الله لا تكون الهداية إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ثم تكلم في هذا الباب عن مسألة الغلو في الصالحين. وهذا هو أساس الشرك كما سترون أن من أعظم المداخل التي فتحها الشيطان على الناس في مسألة الشرك بالله هو الغلو في الصالحين فيقول المصنف باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم يعني السبب الذي جعلهم يكفرون بالله ويتركون دينهم ويشركون بالله ما لم ينزل به سلطانا هو أنهم غالوا في الصالحين وأرد المصنف رحمه الله تعالى بيان ما يقول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله في الإلهية الذي هو أعظم ذنب عصي الله به وهو ينافي التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص شهادة ان لا إله إلا الله قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فهذه الآية هي نداء وخطاب لأهل الكتاب ألا يغلوا في دينهم لأن هذا الكتاب غالوا في عيسى ابن مريم فأما النصارى فرفعوه فوق مرتبة العبودية إلى مرتبة الألهية كما مر علينا في أول الكتاب فأفرطوا وأما النصارى وأما اليهود ففرطوا وجعلوه ابن زنا غير وكذبوا برسالته إلى غير ذلك مما مر علينا في أول الكتاب فهذا نهي من الله تعالى لأهل الكتاب أن لا يغلو في دينهم وأن سبب كفرهم وأن سبب شركهم بالله أنهم غالوا في عيسى ابن مريم طيب الآية الخطاب هنا الظاهر لأهل الكتاب هل ينسحب ذلك علينا؟ طبعاً إحنا عندنا قاعدة أن العبرة بعموم اللفظ والمعنى وليس بخصوص السبب هذه واحدة الثانية إن كان أهل الكتاب قد منعوا من ذلك وعطيبوا في ذلك ونهوا عن ذلك فنحن الأمة المختارة المصطفاء المشرفة من قبل الله تعالى أولى بألا تقع في مثل هذه الأخطاء. لذلك نهانا الله سبحانه وتعالى عن اتباع أهل الكتاب وعن اتباع خطواتهم وعن فعل أفعالهم قال الله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمن فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا أمته لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله فكل من دعا نبيا اوليا من دون الله فقد اتخذه إلهاً وضاه النصارى في شركهم وضاه اليهود في تفريطهم قال شيخ الاسلام ومن تشبه من هذه الامه باليهود والنصارى وغلا في الدين بافراط فيه او تفريط فقد شابهم كذا تأكيد على أن إيه هو هنا إنه هنا عام إن كان الخطاب في ظاهر لأهل الكتاب فلا شك أننا ندخل في هذا الخطاب من باب أولى فنحن أولى من أهل الكتاب بهذه المعاني وأولى من أهل الكتاب بأن نحذر من هذه الشركيات وأولى من أهل الكتاب آه أن نبتعد عن مثل هذه الشركيات التي ما أنزل الله بها من سلطان قال أشاف الإسلام وعلي رضي الله عنه حرق الغاليه من الرافضة له عملوا ايه غالف عليه في عليه ورفعوا عليا إلى مكانه فوق مكانته فحرقهم علي بالنار فأمر باخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها واتفق الصحابة على قتلهم الصحابة اتفقوا جميعا على قتلهم لأنهم مرتدين كفروا بالله ولكنه مختلف مع علي في تحريقه بالنار لكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق وهو قول أكثر العلماء قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح أي في صحيح البخاري على ابن عباس في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوس ويعوق ونسرا قال ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا يعني تماثيل وصور لهؤلاء الصالحين وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد. حتى إذا هلك أولئك أولئك من الذين صوروا حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. حتى إذا هلك أولئك يعني مات الجيل الأول الذين جاءوا بعد القوم الصالحين فزيد لهم الشيطان فقط أن ينصبوا صور وتماثيل لهؤلاء القوم الصالحين حتى تتأسوا بهم يعني كلما فترتم عن العبادة تذكرتم أن أباءكم كانوا يعبدون الله وكانوا يجتهدون في العبادة فتجتهدون كما اجتهدوا وتعبدون كما عبدوا ففعلوا ولم يشركوا، فلما مات هذا الجيل ونسي العلم أي درس العلم بموت العلماء عبدت هذه الأصنام من دون الله وذكر الشارح رواية أخرى وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونصرا كانوا قوما صالحين من بني آدم وكان لهم أتباع يقتدون بهم يعني كانوا صالحين وعلماء ودعاء يدعون إلى عبادة الله ويلتف الناس حولهم ويقتدون بهم فلما ماتوا قال أصحابهم يعني أتباعهم وتلاميذتهم لو, لو صورناهم كان اشوق لنا إلى العبادة لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة فصوروهم يعني اقاموا لهم تمثيل وصور فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم قال الشارح وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك وإن كان القصد حسنا يعني فيه تنبيه وتحذير من وسائل الشرك حتى ولو كان القصد حسنا فهؤلاء أول ما صوروا صور الصالحين ثورهم له حتى يختضون بهم حتى يتشجعون على العبادة فهذا قصد حسن ومع ذلك لم يحذروا وأوقعهم هذا القصد الحسن في الشرك بالله لأنه قصد مخالف للشريعة التي تعلمه فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين والإفراط في محبتهم كما قد وقع مثل ذلك في هذه أمة أظهر لهم البدع والغلو في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك من عبادتهم لهم من دون الله قال المصنف رحمه الله تعالى وقال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم أي هذا أيضا من وسائل الشرك أنهم عكفوا على قبورهم تعظيما لأمرهم ثم صوروا لهم التماثيل ثم عبدوهم لما طال عليهم الأمد وهو بمعنى ما ذكره البخاري وابن جرير إلا انه ذكر عقوفهم على قبورهم قبل تصويرهم تماثيل لهم وذلك أيضا من وسائل الشرك بل هو شرك لأن العكوف لله في المساجد عبادة فإذا عكفوا على القبور صار عكوفهم تعظيما ومحبة عبادة لها يعني كما أن العكوف في المساجد عبادة لله فإن العكوف على القبور قبور الصالحين أو الأولياء كذلك عباد لهؤلاء الأولياء أو لهؤلاء الصالحين ويشرك بالله عز وجل لما فيها من تعظيم أولئك من دون الله ثم, آه ثم آه نقل الشارح كلاما نفيسا لابن القيم أرجو أن تدبره لما فيه من عظيم الفائدة قال ابن القيم وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين هذه مصيبة كل زمان وكل قوم أن الشيطان يأتيهم فيصور لهم أن البناء على قبور الصالحين والأولياء أن هذا البناء والعكوف عليها ليس عبادة لهم هو فقط محبة للصالحين ومنزل الذي ينكر محبة الصالحين تلو بتحبش أهل البيت؟ ما بتحبش سلالة النبي ما بتحبش الصالحين ما بتحبش الأولياء إيه الإشكال نحب ليس هناك إشكال إذن نبني عليهم القباب والقبور والمشاهد فقط حبا لهم وأن الدعاء عندها مستجاب ثم يبقى دي أول خطوة يبقى أول خطوة يبنون عليها القباب والمشاهد ويدعون عندها يدعون من؟ الله يعبدون من؟ الله فقط يفعلون ذلك عند قبور ايه هؤلاء الصالحين التماسا لبركتهم ثم ينقلهم من هذه المرتبه الى الدعاء به والاقسام على الله بهم هو حتى الان برده لسه ما فيش شركه صريح احنا بس هنقسم على الله بهؤلاء الصالحين زي ما اقول لك مثلا كده ايه واحد يدعو الله بجاه فلان ويدعو الله بجاه النبي اللهم اني اسالك بجاه فلان او بجاه علان وهذا لا يجوز لأن الله لم يجعل بينه وبين عباده في الدعاء واسطه ابدا ليسال الله عز وجل بشأن أحد، مهما كان هذا الأحد. فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته. الخطوة الثالثة. تعرفين سياسة تكسير الموجة؟ ما هم الجماعة اللي هم ال. اللي يقولوا الكلام ده في كل مكان وزمان مين شيخهم ومين من أستاذهم إبليس تكسير الموجة زي كده أيام مسألة تحرير المرأة وخبالك أول حاجة فقط تحرير المرأة يعني إيه بس إيه اكشفهشك كده وعيش في المجتمع واحنا معاذ الله حفظه على حجابك وحفظه على إسلامك بس يعني ما أعلم في البيت ليه ومتخرجوش ليه أخرجي وخلطي الناس واشتغلي بعد كده يعني يعني الثياب دي منهاش لازمة يعني الحجاب في القلب والحياء في القلب والعفاف في القلب واخذوا يكسرون الموجة حتى انسلخت المرأة من حيائها ومن حجابها الا من رحم الله عز وجل. دي سياسة تكسير الموجة. نفس الكلام. هو لو جاهم من اول يوم قالوهم اعبدوا هؤلاء ما فعلوا ذلك ابدا. وانما جاء اليهم بالتدريج. ثم نقلهم منهم الى دعائه وعبادته. وسؤاله،, وسؤاله الشفاعة من دون الله واتخاذ قبره وسنا تعلق عليه القناديل والستور ويطاف به ويستلم ويقبل ويحج إليه ويذبح عنده فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومن سكن ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم وكل هذا مما قد علم بالإضطرار في دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد وأن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل المراتب شوفوا جماعة بدأوا من أول فين؟ وإنتهوا فين؟ إنتهوا إلى أن يصلوا إلى أن من ينكر عليهم ومن يلومهم على شركهم ان هؤلاء في الحقيقه انما يتنقصون الاولياء ويكرهون اهل البيت ويكرهون الصالحين فنقلهم منه الى ان منهى من عن ذلك فقد تنقص اهل الرتب العاليه وحطهم عن منزلتهم وزعم انه لا حرمه لهم ولا قدر وغضب المشركون واشمأزت قلوبهم كما قال الله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستفشرون وصار ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام وكثير مما ينتسب إلى العلم والدين حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم ووالوا اهل الشرك وعظموهم وزعموا انهم اولياء الله وانصار دينه ورسوله ويابى الله ذلك وما كانوا إن المتقون انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى وفي القصة فوائد المصنف رحمه الله تعالى منها أن من فهم هذا الباب وما بعده تبين له غربة من قدرة الله وتقليبه القلوب العجب نعم من تدبر هذا الباب تبين غربه الإسلام أن الإسلام يدرس في قلوب الناس وأن تعليم الإسلام تضيع في قلوب الناس ورأى من قدرة الله وتقليبه القلوب العجب يعني انظر إلى القوم الأول اللي هم سواع ويغوث ونصرة هؤلاء قوم صالحين من بني آدم وكانوا علماء وكانوا موحدين وكانوا يدعون الناس إلى عبادة الله ثم جاء من بعدهم من تلمذتهم وأتباعهم وأبنائهم فلم يفعلوا إلا أنهم فقد نصبوا التماثيل والصور حتى يتشجعوا على العبادة ثم بعد ذلك تتقلب القلوب ويدرس العلم ويأتي الأجيال التي بعد ذلك فيعبدون هؤلاء من دون الله. ومنها أن أول شرك حدث في الأرض سببه محبة الصالحين أي المحبة التي فيها غلو. طبعاً عازر نبي على إن المصنف بيعتمد في كلامه على إنك أنت بتقرأ الكتاب ففهم لما تقول سببه محبة الصالحين أي الغلو في الإيه في الصالحين. لكن لو استعملنا مباشرة فقلنا سببه الغلو في الصالحين لكنا انسى ليه هيك انت لما تاخد كده السطر ده وتشيله وتحطه في اي مكان تاني تقول له واحد كده اول شركة حدث في الارض سبب محبة الصالحين هذا الكلام على اجمال خطا فمحبة الصالحين مشروعه الحب في الله والبغض في الله هذا من اعتقاد اهل السنة ومن مكملات الايمان ان تحب المرأة لصلاحه ولدينه وان توالي المرأة على دينه وعلى صلاحه لكن هو في الحقيقة الذي جرهم إلى الشرك الغلو في الصالحين الغلو في الصالحين هو هذا والذي ساقهم إلى الشرك ومنها معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء اللي هو الغلو في الصالحين واتخاذ التماثيل والصور للصالحين ثم بعد ذلك الدعاء عند هذه القبور والعكوف عليها ثم بعد ذلك الشرك بالله ومنها معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تنكرها وأن سبب ذلك كله مسج الحق بالباطل بأمرين الأول محبة الصالحين يعني الغلو في الصالحين والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيره يعني أعظم فتنة يتعرض لها قلب الانسان هي التباس الحق بالباطل مزج الحق بالباطل ومن هنا جاءت خطورة البدعه خطوره البدعه انها تمزج الحق بالباطل تمزج الخير بالشر لذلك في تعريف البدعه انها امر تضاهي العباده الشرعيه لكن لم يؤمر به لذلك كل بدعه في الحقيقه هي حاجه بتضاهي عباده شرعيه وهذا هو اصل البدعه لذلك كما قيل ما اقيمت بدعه الا وماتت امامها سنه الا وماتت امامها معلم من معالم الشريعه وهذا من خطوره البدع انها فيها مزج بين الحق والباطل او بمعنى ادق هو باطل البس لباس الحق لذلك ايضا من هذا المعنى يصعب على المبتدع ان يرجع الا ان يشاء الله ويرجى للعاصي التوبه ويصعب ذلك على المبتدع لان المبتدع هو في الحقيقه بيدين الله عز وجل بما يفعل هو بيعمل حاجه ومعتقد معتقد هو كده بيعبد ربنا وان هو على حق وان كل الناس على باطل ولا حول ولا قوه الا بالله فيلتبس هذا الامر في قلبه في بعض الروايات ان, إن, إن, إن الذين جاءوا بعد ود وسواع ويغوث ونصرة كانوا في الأصل من أهل العلم لكنهم أخطأوا في هذه المسألة وهم أرادوا الشرك إنما فقط أرادوا أن يتشجعوا وأن يحفزوا الناس على عبادة هؤلاء الرموز وهؤلاء القدوة فاوقعهم الشيطان في الشرك والبدعة ولا شك أن هذا أيضاً مما يفعل في كل زمان. نجد بعض الناس ممن ينتسبون إلى العلم، فيزيدون الناس مثل هذه الأفعال ويقعون فيه. فهذا أيضاً من التباس الحق بالباطل. إن الناس العوام يرى الشيخ فلان جاي وببيزقق على العتبة والاعتاب اعتاب ال أو يقبلها أو يتمسح بالمشاهد. فلا شك أن هذه فتنة بالعور. ومنها <تصفيق> معرفته جبلة الإنسان في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد أي في الغالب هذه أيضا مسألة مهمة جدا ومن فوائد القصة أنك لابد أن تعلم أن مما جبل عليه الإنسان أن الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد طالفين يا جماعة لو واحد كده جاب إناء في شوات مية وحطوه كده في الشائع وسبهوا هيحصل ايه بمرور الأيام؟ الماء تنقص لابد الماء ينقص امت هذا الماء ينقص؟ في حالة واحدة بس لما تعمل ايه؟ لما زوده. لما تتعاهده فهذا هو القلب قلبك داع مسجل الإناء الإناء إن ملقاه الله لك بالإيمان لابد أن تتعاهده تتعاهد القلب وتجدد معان الإيمان دائما في قلبك وإلا درس الإيمان في قلبك يعني عندنا من عقلية السنه والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص وعندنا الأدلة الكثيرة بأن الإسلام يدرس في قلوب الناس كما قال النبي يدرس ك... ك... كما يدرس واشي الثوب تعرفين الثياب لما يكون عليها كتابة أو صورة أو طباعة وبعد فترة من سابل تسيلوا الاستعمال تلاقي بهتت بهتت ثم اختفت هكذا الإسلام يدرس في قلب أحدكم كما يدرس وش والثو. طب إل الحل الحله إنسان يتعاهد إيمانه ويتعاهد إسلامه ويجدد دائما معان الإيمان في قلبه. يعني اللي علّي ذكرته لقد قلنا ذلك كلام شيخ الإسلام ابن القيم الذي نقله عن شيخ ابن تيمية عندما قال في آخر حياته: إني منذ كذا وكذا وأنا أجدد الإيمان في قلبي. لما واحد للشيخ الإسلام يقول هذا الكلام في اواخر حياته وما يحن نقول إيه؟ فهذا يدل على أننا لابد أن نتعاهد إيماننا وأن نتعاهد قلوبنا وأن نعلم أن هذه القلوب لو غفلنا عنها لضلت وأن هذه القلوب لو غفلنا عنها لتاهد وأنه ينبغي دائما على كل مسلم أن يتعاهد المعاني الإيمانية في قلبه وأن يزيد الإيمان في قلبي بيه ها بالطاعة الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية إذا إذا أردت أن تملأ قلبك بالإيمان فسلي الله تعالى العون على الطاعة افعل الطاعة وسلي الله العون عليه وإذا أردت أن تملأ قلبك بالإيمان وأن تحافظ على الإيمان الذي وهبه الله تعالى لك في قلبك فعليك أن تبتعد عن المعصي. وعليك أن تعتصم في كل ذلك بالله وأن تطلب العون من الله عز وجل فلا عاصم إلا الله ولا ملجأ من الله إلا إليه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تأملت أنفع الدعاء تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته أنفع دعاء أن تسأل الله تعالى أن يعينك على مرضاته ثم يقول ثم وجدت ذلك في الفاتحة اياك نعبد واياك نستعين ننظر الى العلاقه بين الاستعانه والعباده لذلك شيخ الاسلام التيمي يقول الاستعانه والتوكل التوكل نصف الدين فالدين نصفه انابه وعباده ونصفه استعانه وتوكل ومنها ان فيها شاهدا لما نقل عن بعض السلف أن البدعه سبب الكفر أن البدعة سبب الكفر وأنها أحب إلى إبليس من المعصية لأن المعصية قد يتاب منها والبدعة لا يتاب منها وهذا معروف ومشاهد لأن الإنسان مثلا تجد إنسان يقع في المعصية واحد مثلا ابتلي بشرب السجائر مثلا تقول لي يا اخي والله يعني بطل السجاير ديت اه والله يا اخي ادعي ربي ربنا يطوب اي معصيه الانسان بيفعلها حتى يعني ولو, ولو لم يكن عالما او ملتزما لكن اشرب بقلبه كره هذه المعصيه هو عارف انها معصيه بقول لك يا اخي ادعي لي لكن المبتدع تدين هذا دينه هو ينظر اليك انك ضال مضل وينظر الى نفسه ان هو الوحيد الذي يعبد الله على وجه الارض كله لا يعبد الله عز وجل احد غيره بعض المشايخنا في خارج طنطر كان بيحكي اللي هو كان ايام زمان ايام فتلة التكفير لما جاد على اشدها فبيكلم رجل من التكفير جماعة كده من التكفير اعدوا وكفروا بعض الاول الكف... كفروا الناس كلها وبعدين كفروا الناس ماروش حد بعد كده فكفروا مين كفروا بعض فقولك انا اعد مع زعيم من زعمائهم فقال له وصلع من الشيخ ليس على وجه الأرض أحد يؤمن بالله إلا أنا ومراتي وأخو مراتي <تصفيق> بس أما الناس هنا كفر مش فاصل بي أمر حد إيه؟ يعني هو خلاص الدين ده الدين ما فيش مؤمن في الدنيا كلها إلا هو وأما حاجة مراته خبلك وأخو مراته مش حد أخوه <تصفيق> أخو مراته ولا حول خدر الله أعوذ بالله من زيغ القلب تخيل لما واحد يبقى عايش في الدنيا وعنده الاعتقاد ده عنده الاعتقاد ان كل الناس كفره هو بس اللي مؤمن ويعاذ بالله طبعا حاجه حاجه بشعه الله العفو والعفو. لذلك ابليس يفرح بالبدعه ولا يفرح بالمعصيه ليه لان العاصي يرجى له ان يرجع لكن هذا المبتدع خلاص هو ختم على قلبه الا ان يشاء الله عز وجل المزل في بداع. الواحد لا شك ان الانسان اذا علم خطوره البدع ويشتهي ان يجتنب البدع واهل البدع ما استطاع الى ذلك سبيل ولا شك ان صلاه الانسان في مساجد السن اعلى وافضل وافضل اجر عند الله سبحانه وتعالى ومنها معرفه الشيطان بما تؤول اليه البدعه ولو حسن قصد الفاعل عشان كده جماعة الشيطان ما بيدخل بيدخل أول من باب البدعة وبعد البدعة يبدأ يجرك إلى الشرك والكفر فمعرفة الشيطان بما تقول إليه البدعة إنه هو شاطر بقى الشيطان شاطر مش ما بيقوله كده الشيطان شاطر للأسف هو فعن شاطر شاطر ليه تخيل لو إن الشيطان جاء لهؤلاء الناس وقال لهم اعبدوا هؤلاء الخون الصالحين معاذ الله نعبد غير الله هو يعمل ذلك فيعمل ايه؟ يجيبها كدب الروح خطوة خطوة إذنك ربنا سبحانه وتعالى لما حذرنا حذرنا من ايه؟ يا أيها الذين امان اشتنبوا يا تتبعوا خطوات الشيطان فالشيطان لا يأتي إليك مرة واحدة فيزين لك الباطل ويدعوك على فعل الشر تخيل لو إن الشيطان جيل واحد وقال له افعل كذا من المعاصي لخاله معاذ الله لكن يبدأ جماله بالتدريج إذنك ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من خطوات الشيطان، لأن الشيطان يعرف يعرف أنه لو جاءك مرة واحدة فدعاك إلى البدع أو إلى الشرك أو إلى الكفر لا بعيد. من يعمل إيه؟ يأخذ كده التدريج. طيب أمتى؟ يقيق الله تعالى شر الشيطان وخطوات الشيطان لما تكون أنت إيه؟ أشر منه لما تكون تصحح نفسك. تصحح نفسك بالإيه؟ بالعلم والعقيدة والطاعة واتباع السنة. إنك أنت أي عمل؟ تنظر هل هذا العمل فعلا عمل موافق للشريعة أم لا هل هذا العمل عمل يرضي الله أم لا هل هذا العمل فعله النبي أم لا لذلك من رحمة الله عز وجل أنه علمنا أن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وصوابا على هدي رسول الله يبقى المسألة تحلت أي عمل تدعى إليه أولا انظر هل هذا العمل أنت مخلص فيه لله أدي واحد اثنين هل هذا العمل فعله رسول الله أم لا لا تفعل أي عبادة لم يفعلها رسول الله، لأن رسول الله صلى الله ما مات إلا وقد بين لنا كل شيء. سيدنا أبو ذر يقول: والله لقد توفى رسول الله، وما طائر يطير بجانب حي في السماء إلا ذكر لنا منه علمه. بل النبي قال: والله ما تركت شيئا يقرركم من الجنة وبعيد من النار إلا لقد بين لكم. يبقى كل حاجة واضحة. والله عز وجل يقول وما كان الله ليضل قوما بعد ان هداهم حتى يبين لهم ما يتقون كل حاجه واضحه ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه باي انسان زاغ وبعد وابتدع في دين الله ثم كفر واشرك هو الذي قصر هو الذي اتبع هواه هو الذي استحسن بعقله هو الذي ابتعد عن شرع رسول الله وعن سنة رسول الله فوقع فيما حذر منه الله وفيما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو حسن قصد الفاعل كما قال عبد الله بن عب كما قال عبد الله بن مسعود وكم من مريد للخير لا يبلغه؟ كم من مريد للخير لا يبلغه؟ إذا جمع لا ينظر أحد لما يقول والله أنا أصدق خير أنا ما أردت إلا الخير أنت في الحقيقة ما أردت الخير. لأنك لو أردت الخير لابتبعت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس هناك خير اخير مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم والقصة المعروفة قصة عبد الله بن مسعود لما دخل على القول وهم جالسون في المسجد حلقا حلقا وفي وسط كل حلقة رجل يقول سبحوا ماء حمدوا ماء فيسبحون إلى التسبيح الجماعي والذكر الجماعي فدخل هنا عبد الله بن مسعود طبعا احنا في العصر إحنا في العصر اللي احنا قاعدين فيه دوت العصر بتاعنا مع العلم وانتشار الجهل واخد لو اي واحد بعيدا يعني انت لو انت مش عارف هذا الاثر ومش عارف السنة في الذكر اي واحد يقول لك والله ده في جماعه قاعدين كده في المسجد قاعدين من الفجر لحد الظهر او من الظهر لحد العصر قاعدين بيذكروا الله قاعدين كده واحد في وسطهم يلا يا جماعه قولوا سبحان الله 100 مره سبحان الله سبحان الله وعمال يعد لهم انت هتقول ايه والله دي حاجه جميله يا اخي مش ما, ما يقعدوا في القهوه بالعاقنا دول كم شخصين يقعدوا في القهوة لكن سبحان الله يدخل عليهم عبد الله المشعود فيقول لهم يا قوم لأنتم مقتحموا باب بدعة ضلالة أو لأنتم على شفا لأنتم على شفا بدعة ضلالة أو لأنتم على ملة أهدى من رسول الله ما أنتم بقى حاجة اثنين لإما أنتم مقتحموا باب بدعة ضلالة لإما أنتم مبتدعة وعرف أنتم تعملوا إيه لإما أنتم خير من رسول الله؟ بأنتم عارسين حاجة لا يمعرفهاش فقالوا يا أبي عبد الرحمن ما أردنا هذا خير قال كم من مريد للخير لا يبلغه وهذه القاعدة عظيمة كم من مريد للخير لا يبلغه إذن من أراد الخير فعليه أن يفعل كما فعل رسول الله هو عبد الله بن عبد الرحمن عسود أنكر عليهم ليه لأن النبي أمرنا بالذكر وعلمنا الذكر ولم لم يأتي أبدا أن النبي كان يذكر مع أصحابه ذكرا جماعيا أو أن يذكر الله تعالى بهذه الطريقة بل علمنا أنه بالسلام إذا ذكر الله تعالى أن يذكر الإنسان رباه في نفسه تضرعا وخيفا تضرعا وخفيا وأن لا يجهر بذكره ولا يرفع صوته بذكره ودعائه إلى غير ذلك من أداب الذكر فأنت عبدالله مسرود أنكر عليهم انتم حاجة من اثنين يا أنتم انتم مبتدعه أنتم انتم خير من النبي يبقى عملتوا حاجه احسن من النبي عملها من نفس الباب لما جاء رجل الى الامام مالك وقال له يا امام اريد ان احرم من بيتي كان بيته في المدينه ويريد ان يحرم من بيته واحنا عندنا الجماعه اللي في المدينه اهل المدينه او من اراد دخول مكه من جهه المدينه بيحرم منين من ذي الحليفة. وذول الحليفة له اسم اخر ايه هو لا لا الجفة ايه بقى الجفة دي هناك ناحية تاني لا الاسم دين في الشرع اسمه وادي العقيق وادي العقيق والنبي صلى الله عليه وسلم في حاجة الوداع مر على هذا المكان على هذا الوادي, على هذا الوادي فقال ان جبريل خاءتاني فقال يا محمد إن ربك يأمرك أن تصلي في هذا الوادي فإنه وادي مبارك لذلك الصلاة هناك سنة ليس حسنا الإحرام ليس حسنا سنة الإحرام لكن من أجل صلاة ركعتين في الوادي المبارك اللي هو وادي العقيق يبقى ذير حليفة أو وادي العقيق هو الناس الآن العوام بأبيار علي القصة موضوعة ان سيدنا علي حارب الجن أو بارز الجن في هذا المكان وهي قصة لا تصح عن عليها هي قصة مذوبة لكن للأسف اشاع بين الناس أنهم يسمونه الآن أبيار علي فهذا الرجل عاوز يحرم من بيته ليه ليه هو فاكر إن هو لما يمشي مسافة أكبر بالإحرام ها هياخد سهم أكبر فقال له الإمام مالك لا تفعل قال والإمام قال أخشى عليك الفتنه قال وأي فتنة بضعة أميال ازيدها أتزود فيها من فعل الخير وكسب الحسنات هو ده المبدأ بتاعه أنا عايز الخير أريد أن استزيد من الحسنات لكنه لم ينظر إلى الطريقة فقال له الإمام مالك خلي بالك وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك فعلت خيرا لم يفعله رسول الله النبي احرم من ذي الحليفة أو من ودي العقيق وانت عايز تغرم من بيتك انت احسن من النبي، انت عاوز تعمل حاجة النبي ما عملهاش ما كانش عارفها لذلك العلماء يقولون هذه القولة الخطيرة التي نقلت عن عائشة وعن غيرها من السلف وانقالها كذلك الإمام الشتوكاني في نبي الأوطار عندما قال من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد اتهم محمدا أنه قد خال الرسالة من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد اتهم محمدا أنه قد خان الرسالة ليه؟ لإنه معنى إن في بدء حسن في الإسلام يعني في أمر من أمور الخير النبي حاجة من الاثنين لإنما كانش يعرفه وحضرتك عرفته لإنما عرفه خبائه وما ينبغي للرسول الله أن يفعل ذلك وقد قال لاو الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فلا شك أن أمر البدعة خطير، وينبغي أن تنتبه إلى البدعة لأن البدعة هي أول طريق إلى الشرك والكفر والعياذ بالله. تبخلي في الأخير في خلص في السؤالات. ومنها معرفة القواعد الكلية، ومنها معرفة القواعد الكلية، وهي النهي عن الغلوب. ده أعظم فائدة في الباب النهي عن الغلوب، ومعرفة ما يأوون إليه من الشرك. وخلي بالك يا جماعة الغلو هنا كما سيأتي ليس مقصودا به الغلو في الاعتقاد فقط الغلو في الاعتقاد الغلو في الاقوال الغلو في الافعال والاعمال فكل غلو يسوق الى البدعة ثم الى الكفر والشرك والعياذ بالله لذلك فالغلو كله ممنوع هيأتي إن شاء الله ومنها النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها النهي عن التماثيل واضح والحكمة من إزالتها ليه لأنها سبيل إلى الشرك وإلى عبادة غير الله وإلى تعظيم غير الله ومنها معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها طبعا لما فيها من العبره مما حدث لهؤلاء وكيف انهم استدرجهم الشيطان وكيف انه لبس عليهم الحق بالباطل وزيد لهم الباطل وحولهم من قوم يعبدون الله الى مشركين يشركون بالله ما لم ينزل به عليهم سلطانا ومنها وهي أعجب قراءتهم إياه في كتب التفسير والحديث يعني الناس يقرؤون هذه القصة في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم لمعنى الكلام وكون الله تعالى حال بين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادة واعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمائس ولا حول ولا قوة إلا بالله أتفكرين مرة فاتت أو القبل اللي فاتت لما تكلمنا قلنا إن من أعظم موانع انتفاع بالموعظة إيه؟ إن الإنسان لا ينزل هذا الكلام على الواقع وعلى نفسه فنفس الكلام يعني هؤلاء الناس طبعا المصنف بيتكلم على الواقع بتاعه كان الذين يفعلون ذلك أناس يتزيين بزي علم ويلبسونا بداء العلم وكانوا أتباع مذاهب ولهم صوالات وجولات في العلم ومع ذلك يقعون في مثل هذا الكلام ويغتروا بهم العوام والطغاة كما هو الآن في واقعنا تجد بعض الناس ممن يعني اعتلوا أعلى المناصب في العلم في الظاهر ومع ذلك يدافعون وينافحون عن هذه الشركيات بل ويدعون أن غيرهم على ضلال الجماعة الوهابيه فيلمزون أصحاب المنهج الصحيح منهج التوحيد والسنة يلمزون بأنهم وهابيين حتى ينفرون الناس منهم ويزعمون أن من ينكر عليهم هذا الكلام هو الضال وهو المضل العجيب أن يقرؤون هذا الكلام في كتب التفسير الكلام موجود في كتب التفسير والحديث ومع ذلك الإشكال أنهم لا ينزلون ذلك على الواقع ما يعملون هذا الكلام ده كان زمان كان زمان الكلام ده لكن دلوقتي فيش الكلام ده امال انت بتعمل ايه لا انا انا وانا عندي ود وسوع وغسوع وعق انت بالله اش كان انت عندك بدو وثوقي ورفاعي نفس نفس الكلام ايه الفرق استبدلت بس الاسماء لكن نفس المعنى ولا حول ولا قوة الا بالله فنفس الكلام فهم لا ينزلون هذا الكلام على الواقع وعلى النفس فحيل بينهم وبين فهم هذه النصوص ولا حول ولا قوة الا بالله ولا شك ان هذا من اتباع الهوى يقول يعني لو نهاهم ناهن بنهي الله لهم عن الشر لكفرو واستحلوا دما وماله بذلك ومنها التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة اللي هم من اللي هم الجماعة الأواني خالص اللي هم كانوا أتباع القوم الصالحين ما أرادوا إلا الشفاعة فقط. ومنها ظنهم أن الذين صوروا الصور أرادوا ذلك يعني ظنهم أن الذين صوروا الصور اللي هم, اللي هم أتباع الصالحين صوروا الصور لأنهم يريدون الشفاعة الشفاعة بهؤلاء وهم في الحقيقة ما صوروا الصور إلا ليقتضوا فقط ما أرادوا شفاعة وما أرادوا عبادة وما أرادوا أي شيء فقط أرادوا أن يتأسوا بهؤلاء الرموز، ثم جاء بعد ذلك اندرس العلم وجاءت الأجيال التي بعد ذلك فاستدرجهم الشيطان حتى عبدوا هؤلاء الناس ومنها التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم. ففيها معرفة قدر وجوده ومضره فقده لأن العلم يعصم الإنسان من الخطأ ومن الزلل، والعلم يقود الإنسان إلى الخشية، بس أني علم، العلم النافع، العلم النافع، والعلم النافع مش بس العلم الشرعي في علم شرع ضار، صح؟ ايه هو؟ الذي لا يؤدي الى العمل الذي لا يخلص فيه العبد لربه وإلا فأول من تسعر بهم النار مين؟ عالم لأنه لم يلتمس بعلمه وجه الله عز وجل والإنسان سبحان الله يعني خاد يؤتيه الله العلم فلم يخلص فيه فيكون العلم في الحقيقة سبب لضلاله زي قصة كده سورة العراف الرجل الذي اتاه الله عز وجل آياتك واتاه الاسم الأعظم فضل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانساخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين وَلَوْ شئنا لرفعناه بها وَلَكِنَّهُ اخلد الى الارض وَاتَّبَعَ هوا فَمَثَلُهُ سبحان الله اقبح مثل. فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه او تتركه علمه أقصى حاجة يوصلوا يوصل يوصلوا لها إنه يكون إيه كلب والعذب بالله وأقصى مصير يوصلوا ليه النار وصل إلى النار بعلمه ولا حول ولا قوة إلا بالله ليه ليه يا جماعة لأن العلم النافع هو العلم الذي يقود صاحبه إلى العمل عبد الله بن مسعود يقول ليس العلم بقثرة الرواية إنما العلم الخش ومن اعجب الوصايا في ذلك وصيه ام الامام الشافعي للشافعي لما قالت له يا بني اذا كتبت عشرة احرف فانظر هل ترى في نفسك زياده في حلمك وعلمك وقارك كل عشر مش كلمات الجمل كل عشر احرف تكتبها في العلم تقراها تدرسها انظر هل حدث تغيير في قلبك في علمك وحلمك وقارك فان لم ترى فعلم انها تضرك ولا تنفعك ايه في <تصفيق> الكلام <تضحك> دوت بس والله العفو العافيه طب لو ان يذم درس كتاب زي ده ولم يجد زياده في علمه وحلمه وقارئ هيعمل ايه بقى يطلب قرب العلم لا جاهد نفسك جاهد نفسك على هذا المعنى انك انت تنتفع بالعلم وانك انت تعاهد الله عز وجل انك انت كل ما تسمع معلومه تنفذها وده من انفع ما يكون سبحان الله ويكون جزاء ذلك ان يثبت العلم في قلبك فمن زكاه العلم انفاقه ومن ومن انفاق العلم ان تطبقه وان تدعو اليه دخل كل ما تتعلم مساله تطبقه بالذات في المسائل الاعتقاد والعمل كمسائل الفقه كل ما ربنا كلمه معلومة طبقها على نفسك وعلى اولادك وكل ما ربنا كان كاتبها النهارده انت اسمع كم معلومة كده وتكتبها واخباك واول ما تروح البيت تجيب العيال وتجيب المرأة الزوجة وتقعد كده معاهم تقول لهم بقى صدقهم القوم نوح دول كانوا ناس كويسين ومع حصل كذا وكذا وكذا والبدعه وتقعد تحكي لهم كما احنا قلناه واخباك فتعلم نفسك وتعلم أولادك وتعلم زوجتك وتطبق هذا الكلام فيزكو العلم في قلبك هو العلم النافع يبقى هو هذا العلم النافع هو الذي عند هو الذي له أهمية والذي يحسن الإنسان من الظلم ومن الخطأ لذلك النبي كان يسأل الله تعالى علماً نافعاً مش أي علم يسأل الله تعالى علماً ونافعاً والصالحون من عباد الله كانوا يسألون الله تعالى علماً نافعاً اللهم إنا نسألك علماً نافعاً مش أي علم إنما علماً نافعاً علماً اخلصت فيه لله علما قادك الى خشيه الله علما قادك إلى العمل بطاعه الله سبحانه وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء فاخشى الناس لله هم الذين هم العلماء اخشى الناس لله هم العلماء لان هذا العلم النافع قد اثر في قلوبهم تاثيرا ايجابيا ومنها ان سبب فقد العلم موت العلماء لذلك موت العلماء مصيبة. مصيبة وكما قال بعض السلف موت العالم ثلمه في الإسلام تسد إلى قيام الساعة حتى ذكر بعض العلماء في تفسير قول الله تعالى أو يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها جاء في بعض تفسير هذه الآية بعض كلام بعض اهل العلم أن نقصان الأرض من أطرافها بموت العلماء فموت العالم سلمة لا تسد وينقص كبير في الأرض نسأل الله السلام ولا شك أن من من من علامات يوم القيامة أن يقبض الله العلم بقبض العلماء ثم ينتشر الجهل ويتخذ الناس رؤوسا جهالا ولا حول ولا قوة إلا بالله ومنها رد الشبه الذي يسميها أهل الكلام عقليات. وينفعون بها ما جاء به الكتاب والسنة من توحيد الصفات وإثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه يعني إيه الكلام ده إيه الشبه وإيه العقليات زي إيه كده زي إيه في الليحة درستان دلوقتي هما التصوير هم هما جماعة لما صوروا صوروا ليه قالوا إيه لو لو صورناهم لكان أشوق إلى العبادة الكلام ده كلام إيه؟ عقل استحسان عقل, عقل بحث هم استحسنوا بعقلهم لكن هل جاءهم دليل في, في دينهم أن هذا الكلام صحيح؟ أن تصوير هذه الصور سيكون تحفيزا لهم على الطاعة؟ ما جاءهم وأنهم هنا اتبعوا إيه؟ اتبعوا قوله. ومن اتبع عقله بغير ميزان الشرع ضل لذلك من من من أبواب البدع أو الذي يفتح على نفس البدع الاستحسان العقلي والاستحسان العقلي المخصوب بالاستحسان بدون تقييد من الشرع هي كده حاجة عجباني وكل واحد عجباني حاجة يعمل ما ينفعش تدين ودينه الله لا يؤتى بهذه الطرق مش كل ما تعجبك حاجة تعملها لابد أن تنظم هل فعلها رسول الله قبلها؟ إن فعلها رسول الله تفعلها وإن لم يفعلها؟ فلا تفعلها فما بالك لو نهى عنها رسول الله كيف تستحسنها إذن لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن أسفل الخف أو لو إيه من أعلى لكن الدين ليس بالرأي وإنما الدين قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها مضرة التقليد تقليد بقى الاباء والاسلاف وتقليد العلماء بدون بينه لذلك نحن عندنا في ديننا لا نقلد أحداً ابدا إلا رسول الله وكل يؤخذ من رأيه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك احنا عندنا في الإسلام ونفرش عجل رجال دين رجل دين إسلامي ده تقليد للنصارى نحن عندنا كل المسلمين رجال دين لو أنت عايز المعنى إحنا كلنا جلدي لكن في الحقيقة ما في شكل اسمنا الجلدي في علماء في دعاء لكن ليس هناك ما يسمى بالجلدي ليه؟ إننا ما عندناش قداسة لأحد ليس هناك قداس لأحد كل يؤخذ من رأيي ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا علمنا علماء هنا ما تشوف كل العلماء الإمام الشافعي يقول إذا جاءكم الحديث عني أو جاءكم رأيي يخالف ما جاء في سنة رسول الله فاضريوا به عرض الحائط هو حد يخب به اضريوا به عرض الحائط فهكذا العلماء علموا ذلك ألا نقلدهم إلا فيما قلدهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفس الباب اللي هو الباب اللي فات اللي هو الباب اه اه تعظيم الأسلاف والأكابر من نفس الباب وهم يعظمونهم ويقلدونهم فمنعهم ذلك عن انتفاع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ضرورة الأمة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا بما يدل عليه الكتاب والسنة فإن ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة نعم نحن يحتاجون أشد الاحتياج إلى ما جاء به الرسول إلى السنة لأن الإنسان لا يستطيع أن يعبد الله تعالى إلا بما شرعه عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم ويمكننا ضربنا امثله انك لا تستطيع ان تعبد الله تعالى الا بالسنه ولن تستطيع ان تفهم القران الا بالسنه فكن في اول الكتاب لما قرانا اثر لما نزل قول الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم فالصحابه فزعوا من هذا المعنى لكن لما جاءت السنه فبينت وفسرت ان المقصود بالظلم هنا ايه؟ الشرك فهكذا ال اللي... لن تستطيع ان تعبد الله ابدا الا بالسنه طب يقول لك السنه مش مهمه طيب مش مهم طب انت صليت الظهر كام ركعه اربعه لانه لا يتصدق لك لا اتبع الا اتبع القران طب انت هتصلي الظهر كام القرآن؟, لا القرآن؟, القران ان او من أو افضل ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك دليل يكون هناك من يكون وما من يكون هناك من يكون هناك من هناك من يقولون هذه هناك تدخل جميع من النبي وجميع هناك النبي ضمن من الكريم وما هناك الرسول فخذوه ومن هناك عنه فأنتم فشاهد أنك لن تستطيع أن تعبد الله إلا, إلا بالسنة قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد صلى الله عليه وسلم فقولوا عبد الله ورسوله أخرجاه في الصحيحين ما هو الإطراء؟ الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه مجاوزته الحد في المدح الثناء المبالغ فيه المدح المبالغ فيه والكذب فيه لأن المبالغة في المدح تفضي إلى الغلو واحد عايز يمدح النبي فعمال كل شوية كل ما يجيب وصف يلاقي في وصف اعلى منه كل ما يجيب وصف لحد بيقول لك يا عم دا النبي ده نور ربنا والعاد بالله تنور الله وخلق من نور واول خلق الله و... الى غير ذلك مما تسمعونه من الاكاذيب والاباطيل هو أراد بذلك هو يظن ان بذلك يثني على النبي ومن قال لك ان هذا ثناء على النبي ان اعظم منزله للنبي هي منزله العبودية العبوديه والرساله سبحان الذي اسرى بعبد. هذا تشريف للنبي فإنما انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله Fi hadd ino and Bye. صلى الله عليه وسلم هو وصف العبودية والرسالة وسبحان الله ما يسمى بالمدائح النبويه تلاقي بعض الناس يعني يبقى لما يعني يسمع كده مدح هذه المدائح واللويتش يعني من هذه البيوت يتميل وتراقص كده و... ويعني يكاد يموتوا من ال من الايه؟ مش عارف الله من الايه؟ من الكمل <تصفيق> ف بما لا يفعل ذلك حتى لو قرأ آية من القرآن ولا, حاجة ولا سمع حديث من أحدث النبي ولا هو هند لكن لما يسمع بيت مثلا شعر البصير ولا حالة يطير من الفرح العجيب أن هذه المدائح سبحان الله لو استقصت هذه المدائح هتلاقي حاجة باتنين إما, إما حط من قدر النبي وإما شرك بالله سبحانه وتعالى إزاي مثلا فالله أحد كان يوصف النبي فيقعد يت... يمتدح الجمال الخلخ للنبي لك يا يحمر الخدين وكحيد العين والكلام أنت تسمعه داود. طب هل يوصف يص... يص... الرجال بهذا؟ يعني هل الرجال يوصفون بجمال العين وأحمر الخدين وأكحيل الخدين والكلام ده؟ هذا اللي يوصف به الرجال فهذا نقص للنبي والعياذ بالله. يعني أنا أرى أن هذا سب للنبي انت لو جيبت رجل كده محترم وخبالك بقولت ايه ده انت جميل كده وشايفين فك حمره وعينك سمره ممكن اضربك صح ولا لا يعني عين فهذه من قسم فدول تيجي للناس تقول له يا أحمر خدينك يا العين فده ايه ده قسم طب القسم الثاني زي البصير كي يقول لك يا اكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند عمومي او عند حدود الحادث العامي سبحان الله اين الله لما تلجأ الى النبي في الحوادث وفي المصائب اين الله سبحانه وتعالى اما نجيب المضطرة اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض والى من كان يلجأ النبي صلى صلى في الشدائد وفي المصائب فهذا رفع لدرجة رفع, ل... رفع للنبي الى درجة والى منزلة لا طريق بالنبي وخلي بالك برضه المعلومة دي المبالغة في ذم برضه انتقاص ليه؟ دخيل لو انت النهاردة سمعت استمعت الشيخ بيخطب خطبة فقلت ما شاء الله النهاردة الشيخ خطب خطبه جميلة ما شاء الله خطبة طيبة فانت لما تثني على الشيخ بهذا الثناء مقبوش وقل بالك طيب يأتي واحد تاني يقول لك يا سلام دي احسن خطبة سمعتها في حياتي ويسعد شويه ماشي. يجي واحد ثالث لا لا لا لا ما فيش حد يخطب تشيخ ده ولا حد خطب ولا حد يخطب ده شيخ الإسلام وإمام الأئمة ما انت كل ما بتعليه عن دراقته كل ما تيجي تخلي واحد لما يقارن بقى كلامه اللي قاله بالمنزلة العظيمة ديت قد لا يقبل ما ممكن واحد يسمع الكلام بتاعي فعلى قد واحد على قده كده بيطلب العلم انت كلام جميل جدا بسم الله ما شاء الله لكن مثل هذا الكلام قد لا يقبل من الشيخ فريم الشيخ إلاه لأنه منزلته في العلم أكبر لا المفروض يقول عنده اكتر من كده مخبلك فلما يجي واحد مثلا يقول معلمتين ثلاثة تقول عليه شيخ الاسلام تأديل حقيقة منقصة دي هو بقى شيخ الاسلام مش عارف على كلمتين دورات يبقى المبالغة في المدحة ايه زمن لذلك لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم فهذا لا يليق ابدا إنك انت ترفع منزلة لما انت ترفع منزلة النبي لمنزلة الالوهية ومريم النابس سلم كسرت ربعياته ليه ومرض واشتد عليه المرض له وابتلي ابتلاءات له وصحر له لما هو يعني له هذه المرتبة العظيمة في الكون، فهذا كله لشك أنه يعني مخالف لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، عليه منهج التوحيد. وينبغي ان يعلم الانسان ان اعظم تعظيم للنبي واكبر تعظيم للنبي هو ان تقتدي به وان تتبع منهجه هديه هذا هو التعظيم الحقيقي للنبي حتى ان بعض الناس مثلا لما يجي في الاذان او في في التشهد يقول اشهد ان سيدنا محمد او اللهم صل على سيدنا محمد تقول يا اخي لو كان النبي عايز يقول لك لو عايزك تقول له سيدنا ما كان النبي يعلمك وقال قل اللهم صل على سيدنا محمد وقال لك لا سينالك متواضع تمن تواضع النبي طيب تمن النبي لقال أنا سيد ولد ادم ولا فخر يوم القيامه فين بقى فين التواضع الشرع تواضع عدم تواضع هو ربنا سبحانه وتعالى لو أمره إن هو يقول لنا كده هيقول كما أمره أن يخبره بأنه سيد ولد آدم فخاف قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر يوم القيامة المساله ما يشفع لقب التواضع او عدم التواضع ده شرع يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فلو كان هنا الموضوع دوت فيه النبي ها لكان ان نسلم امرنا بذلك وقسم على ذلك امور كثيره جدا فينبغي التقيد في العباده بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك اصون للعبد واصون لدينه واعظم لاجره عند الله سبحانه وتعالى قال المصنف رحمه الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والغلو فإنما أهلك من قال من كان قبلكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو الغلو هنا ايه انتوا لسه طالعين من درس العربي درس النحو الغلو هنا ايه فاعل خايفين ولا ايه اقول الشيخ محمد الغلو هنا ايه فاعل يبقى الغلو يهلك الامم يعني اصل الكلام ايه فإنما أهلك الغلو من كان قبلكم الغلو يهلك فينبغى على الإنسان الا لا أن لا يغالي لا في الاعتقادات ولا في الأفعال ولا في الأعمال ولا في الأقوال لأن الغلو مهلك طيب ما هو الغلو؟ الغلو نحن ذكرنا أنه مبالغة الحد في الشيء هو مبالغة الحد في الشيء وتعظيم الشيء إيه إيه وتعظيم الشيء من غير هدى لا من كتاب ولا من سنة هذا هو الغلو يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال والشرح هنا أتى بروية فيها زيادة معنى عن ابن عباس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدات جمع جمع هو ايه اللي ايه مزدلفة. هلما ألقط ألقط الإيه الحصى، فلقد له حصيات. هن حصى الحذف يعني حصى صغيرة اللي هي معروفة اللي هي على قدر الحمص. فلما وضعهن في يده قال نعم. بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. هذا مثال للغلو في الدين في الايه؟ في الاعمال في بعد الناس مثلا في الحج مش مقتنع اللي هو يرمي بحاجة قدر حمصة لانه هو معتقد انه هو بيرمي ابليس بيرجم ابليس وقبلت فتلاقي شهل طوب بطوب وقبلت وراحي ايه؟ قال يعني انا هنعور ابليس هذا غلو؟ وشباشب وشتائم وألفاظ نبية وهذا يعني نراه هناك لكن هذا من الغلو هو فاكر ما اللي هو كان يعمل حاجة حلوة يعني ان هو بقى ايه انا مش هلمي بقى بحتة قد كده انا هلمي بقى إيه؟ بقالب طوب قد كده وخبلكم ممكن قالب الطوب يجي قالب في في راسي قدامه ولا حمل على قواته الا بالله فده غلو والغلو دائما لا يأتي بخير الغلو في الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات أو العبادات لا يأتي بإيه؟ بخير أبداً. ومثل الغلو التنطع يقول المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون التنطع مقارب من معنى الغلو وهو التعمق في الشيء والتكلف فيه يبقى التنطع التكلف تكلف المذموم والتعمق في الشيء تعمقه ايضا ايه مذموما على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم كما قال النبي فإنه لن يشاد الدين أحد إلا, إلا غلبه لذلك عليكم هديا قاصدا وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قاربه وسدده عليكم هديا قاصدا فالانسان لا يبالغ ولا يتكلف التكلف الايه؟ الذي يرضيه يعني لما نرى نظر لبعض حجرات أزواجه أو في بعض المسجد فوجد حبل في المسجد فقال لما هذا الحبل لزينب زوجته كانت تقوم الليل فإذا تعبت تعلقت به طبعا هذا من شدة اجتهاده في العبادة فنهاها النبي أن تفعل ذلك وقال يعني فيما معناه أن الاثن يصلي ما أطاق ذلك فإذا تعبة أو كلة فيستريح فذلك أصوى لقلبه وأخشى لقلبه في العبادة فهذه من صور التكلف والتنطع في العبادة يقول ومن التنطع الامتناع من المباح مطلقا واحد يحرم على نفسه الحلال واحد يحرم على نفسه المباح لا هاك اللحم ولا هلبس ولا هلبس أطن ولا هفعل ولا هفعل يعني ده زهد في الدنيا الذي يمتنع من أكل اللحم والخبز ولبس الكتان والقطن ولا يلبس إلى الصوف ويمتنع من نكاح النساء ويظن أن هذا من الزهد المستحب وهذا ليس زهدا وإنما هذا تنطع وهذا غلو والرجل الذي كان يسمى بأبي إسرائيل لما نمي إلى أوائف في الشمس فقال من هذا؟ قال هذا أبو إسرائيل نظر أن يصوم وأن يقف في الشمس وقال يستظل وقال يقعد وقال يتكلم فإنه يبقى لإيه مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم إيه؟ صومه هو بس أمر بإيه بالحاجة المشروع بس بالصوم لكن كل نفات دوت فإن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني إذا أنا جيش أقول لك والله أنا بقى أنا عايز أعبد ربنا طب هتعمل إيه أنا هقف خمس ساعات في الشمس نعم والثلاثة الذين ثلاثة نفر الذين أتوا بيوت أزواج النبي السعودين عن عبادته إلى آخر الحديث المعروف فالمعنى أن كل هذا من الغلو ومن التنطع اللي في الحقيقة لن يأتي عليك بخير لذلك مع من نحاس الإسلام أنه راعى الفطرة الإنسانية لذلك تجد مثلا بعض الناس يحرم النكاح تماما وخبالك اللي هم النصارى الترهب لذلك أنت عشان تتفارغ للعبادة وخبالك تمتنع تماما عن الزواج عن النكاح هذا طرف طرف آخر كما في بعض المذاهب الانحلالية يقولك لك لا ادل نفسك ما تريد اعمل انت عاوزه حلال حرام مش فرقه وقال فهذا خطأ وهذا خطأ لأت الإسلام بالايه بالدين الأسر وبالوسط فيأمرنا الإسلام أن ياتي أحدنا شهوته بس عن طريق, الإيه؟ عن طريق الحلال فإذا أتى الرجل شهوته بالحلال أخذ عليها أجر وكانت عبادة حتى قال النبي وهذا قول عجيب يقول إن من أماس لأعمالكم إتيان الحلال يعني إتيان المرأة في الحلال إتيان الزوجة عبادة توجر عليها بل هي من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى ليه لأن هذا أمر يناسب الفطرة لأن الإنسان لو ابتعد عن زوجته وترهبا فيقع في إيه في المحظور وفضائح الرهبان معروفة لا نريد أن نعكر صفوة المجلس بذكره مش حاجة اسمها رهبانية مش حاجة اسمها هذا ما يسمونه بال بالرهبانية وترك متع الحياة كل هذا كذب وهم فشروا في ذلك ما نجح فيه أحد لكن الحقيقة أن الإنسان يتمتع بالدنيا لكن بالقدر الحلال يزهد في الدنيا وأعلى الزهد كما أخبر النبي الزهد في الحرام الزهد في الحرام هو أعلى أنواع الزهد وكما قال العلماء أن الزهد الحقيقي أن تكون الدنيا في يدك وليست في قلبك أنت وما ستخلي بالك ممكن والله العظيم واحد فقير فئير مش لأي يأكل وقلبه متعلق بالدنيا جدا هيموت على الدنيا هل ده زاهد؟ مش زاهد ورجل آخر آتاه الله الأموال ومع ذلك فهو صلتها على هلكتها في الحق كما أخبر <تصفيق> النبي هذا هو الزاهد لأن الواحد رباش عرأت أتاه الأموال ومع ذلك لم يتعلق قلبه بهذه الأموال ولم تتعلق نفسه بهذه الأموال هذا هو الزهد الحقيقي خلي بالك ومن التنطع قال أبو السعادات قال ابن القيم قال الغزالي رحمه الله والمتنطعون في البحث والاستقصاء هذا التنطع وقال أبو السعادات هم المتعمقون الغالون في الكلام المتكلمون بأقاصي حلوقهم مأخوذ من النطع وهو الغار أعلى الفم ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا تجد مثلا واحد أريد أن تتكلم بلغة عربية يتكلم بطريقة منفرة تكرر الناس في اللغة العربية وفي النحو وفي الصرف وفي الإنجليزي وفي الفرنسوي وفي كل أنواع الكلام لأنها تشدق بالكلام لكن اللغة العربية لغة سهلة جميلة لا تتقعر ولا تتشدق فيها يقول النووي رحمه الله كراهه التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة يعني غريب اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم ويعني ها بعض الناس مذهبهم غرب تعرف يعني كل ما كيب حاجة غريبة كل ما تشتهر أكتر من الناس أنا مرة زمان قوي سمعت خطبة الواحد ااه عايز يقول ايه وعنوان خطبتنا اليوم فقال ايه وعنوان خطبتنا اليوم عنوان يعني بعض المعاني التي أتت من معنى طبعا الكلمة مش مش مش بين الناس اعد الناس تقول مشغولين ايه هو الشيخ غلط ولا الشيخ يعني جديدة ولا عنوان ايه العنوان طب سبحان الله ايه, ايه لازم كلمه عنوان بدول عنوان خطبات فده معنى من معاني التكلف إن الإنسان يأتي بألفاظ غريبة لم تشتعر بين الناس بل أحياناً هذه الألفاظ تحدث لبس بين الناس إما لأنه مش فاهمها أو لأنها أثيئة استخدامها أو بتزيل استخدامها يعني في بعض الألفاظ وبتزيل استخدامها الآن قد تجدها في, في في في ألفاظ النبوة أو في السنة النبوية بعض الالفاظ ابتذلت وما عادت تستخدم بالطريقة الصحيحة ما ينفعش أجل النهاردة استخدمها ويأك والله ده, ده, ده رغو عربي وانا جاب من عندي نفسي فكل هذا من التقعر في الكلام وهذا يدل على مرض قلب صاحبه لأنه لو سلم قلبه لما تقعر في الكلام ولما تشدق في الكلام ومن آثاله أيضا أنه ينفر الناس في طريقته وفي فعله وفي كلامه وفي دعوته والنبي قالها ثلاثا هلك المتنطعون حتى يعلمنا بخطورة التنطع والتشدق والتكلف والغلوم وكذلك مبالغة في التعليم طيب المسائل التي ذكرها المصنف مرت قبل ذلك تقريبا معظم المسائل ذكرها الشارح قبل ذلك وتكلمنا عنها بالتفصيل إلا الفائدة السادسة وهي تفسير الآية التي في سورة نوح اللي هي إيه؟ ودن وسواع ويغوث ونصرة وسبب وأول الشرك الذي حدث وظهر في بني آدم الفائدة السابعة عشر الفائدة السابعة عشر البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين يعني كيف أن النبي حماية لجناب الترحيل وخوفا أن يفعل أحد من أمته كما فعلت اليهود أو النصارى أمرنا أن نبالغ في مدحه وأن نبالغ في الثناء عليه إن شاء الله أسلم الثامنة عشر نصيحته إيانا بهلاك المتنطعية وفي ذلك ذم التنطع والتكلف والغلو وأنه لا يأتي بخير أبدا وإنما خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم طيب ما لش الوقت إن شاء الله نأجل الأسئلة للمرة القادمة إن شاء الله. يبقى كده معانا السابع عشر والثامن عشر شاء الله. الله